لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد و إن النعمة لك والصلاة والسلام عليك لبيك اللهم لبيك لبيك لا الحمد وان عامدا لك على لا اي جه لبيك ربي الحمد وانعمدا لا تور الملك لا لا لبيك اللهم لبيك لبيك لا لبيك لا غيرك لبيك إن الحمد وانعمدا لا تور الملك لا لا لبيك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك وا هم نبدا لبا الىك يا لبيك لقد بدئ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد و إن النعمة لك و لك المرض لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لبيك اللهم لبيك اللهم لبيك لبيك رب لبيك